خلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وثاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلء المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما اصحاب اليمين في صدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة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 وَأَصْحَابُ الشِّمَالِ مَا أَصْحَابُ الشِّمَالِ فِي سَمُومِ وَحَمِيمٍ وَظِلِّمِ يَحْمُونَ لَا بَارِدٌ وَلَا كَرِيمٌ إِنَّهُمْ كَانُوا قَبْلَ ذَلِكَ مُتَرَفِّينَ وَكَانُوا يُصِرُّونَ عَلَى الْحِنْثِ الْعَظِيمِ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 على أن نبدل أمثالكم منشئكم في ما لا تعلمون ولقد علمتم نشأت الأولا فلو لا تذكرون أثرأيتم ما تحثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء جعلناه حطاما فضلتم تفتكون اننا مغرمون بل نحن محرومون اف رايتم الماء الذي تشربون انتم انزلتموه من المزن ام نحن المنزلون لو نشاء جعلناه جاجا، لو نشاء جعلناه جاجا، فلو لا تشكرون، أفرأيتم النار التي تورون، أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون؟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 نه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أثب هذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فَلَوْلا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ فَلَوْلا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ وَأَن تُمْحِينَ إِذِن وَنَحْنُ أَقَرَبُ إلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَاكِلَّا تُبْصِرُونَ فَلَوْلا إِنْ كُنْ ثم مدينين ترجعونها ان كنتم صادقين فاما ان كان من المقربين فروح وريحان فروح وريحان وجنه نعيم وام